وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَدٍ مسمى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُونَ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْوَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ ثمره جعل فِيهَا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 أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنه وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر وبكل من الله يعلم ما تحمل كل غنثى وما تغير بالأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بنقدار عالم الغير والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر الغول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارق بالنهار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 ولا في ولال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وترها وظلالهم بالغدو والآصال قل ما رضي السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء ألا يملكون لأنفسهم نفع ولا أو هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظُلُمات والنُورُ أم جعلوا لله شردا أم جعلوا لله شركا أخلق بخل فتشابه الخلق عليهم قل لله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ما فسالت أوبية بقريها فاحتمل السير زبداً ومما يوقظون عليه في النار باتغاء حيه او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاءً وأما ما ينفع الناس فينكث في الأرض كذلك يضرب الله الْأَمْثَالَ للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومقواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى انما يتذكرون الالباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبوا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه ويذرقون بالحسنه السيئه اولئك الملائكه لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون وَيَقْطَعُونَ ما أَمَرَ الله به أي يُوصَلَ ويفسدون في الأرض أولئك أولئك لهم اللعنة ولهم زوج الدار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 ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلنا به الموتى بل لله الامر جميعا افلم يياس الذين امنوا ان يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا طالعكم أو, او تحل قريبا من دارهم حتى ياتي وعد الله ان الله لا يخلف الميعاد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 وما لهم من الله من واق بثر الجنه التي وعد المتقون تجري, تجري من تحتها الانهار اكلها دائم وظلها تِلْكَ عُقْبَ الَّذِينَ اتَّقَوَّ عُقْبَ الْكَافِرِينَ النَّارِ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْفِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ الله اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدَعُوا وَإِلَيْهِ مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلاً من قملك وجعلنا لهم ازواجا وذرية وما كان لرسول ان يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب وَمَا يُبَرِّئُ النَّجْعَ وَالَّذِينَ نَعُدُّهُمْ أَوْ نَدَفَّعَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ عَلَيْنَا الْحِسَابُ